بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقات والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل وكالة المطبعات والنشر أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان حق الله على العباد لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله عبد العالمين الله عليه رسوله محمد على آله والصحبه وبعد إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خلق الخلق لا من أجل أن يتقوى بهم ولا لحاجته إليهم وإنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهِ وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم لأنه غني عنهم وعن عبادتهم وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله فهم المحتاجون إلى العبادة من أجل أن تربطهم بالله عز وجل ومن أجل حاجتهم إلى الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهم محتاجون إلى الله في الدنيا والآخرة محتاجون إلى رزقه محتاجون إلى محتاجون إلى جنته محتاجون إلى عفه ومغفرته محتاجون إليه في كل حال لا يستغنون عن الله قرفة عين محتاجون إليه في كشف ضرهم وجلب النفع إليهم محتاجون, إليهم في محتاجون إليه في حفظهم مما يكرهون مدام محتاجين إليه فما هي الرابطة والصلة التي تصلهم بالله من أجل أن يحقق لهم المنافع ويدفع عنهم المضار ما هي الصلة؟ ليس هناك صلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال بعد هذه الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتين قال تعالى فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فلما كانت هذه العبادة هي الصلة بينهم وبين الله التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله الدنيا والآخرة كانت العبادة إذن هي حق الله على العباد قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين وجار ذي القربة والجار الجنب الصاحب ذي الجنب السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مكتالا فخورا ذكر في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق ولهذا تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة بدأها بحقه سبحانه وتعالى ثم بحق الوالدين ثم بحق الأقارب ثم بحق اليسامة والمساكين إلى آخر الحقوق وقال سبحانه وتعالى لما ذكر لما ذكر وصية لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه هو يعبه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم قال ووصينا الإنسان بوالدين ذكر حق الله أولا وهو عبادته وعدم الإشراك به سبحانه ثم ذكر حق الوالدين وفي الحديث الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن ولا يسركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسرك به شيئا قلت يا رسول الله ألا, أخبر ألا أبشر الناس قال لا تخبرهم فيتكلوا فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بين صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه العبادة وفائدتها فقال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ثمره عباده الله انها تمنع عذاب الله انها تمنع عذاب الله سبحانه وتعالى وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده فيصلت بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى ولهذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نعبد الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اقاهم هود قال يا قوم الله ما من اله غيره والى ثمود اقاهم صالح قال يا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اقاهم شعيب الله ما لكم من إله وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة ما سوى من الأصنام وسائر المخلوقات لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أدوه فاجوا بالدنيا والأهل فمهما فعل الإنسان،, مهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات إذا كان في عنده خلل في حق الله عنده شرك في عبادة الله فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منزورا لا فائدة منه لأنه لم يؤسس على أساس صحيح وعقيدة سليمة لأنه لم يؤذي حق الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لا أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال سبحانه وتعالى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فحق الله سبحانه وتعالى إذا وجد على الوجه الصحيح وهو عبادة الله وحد أولى شريك له صحت جميع الأعمال ولجأ العبد من النار ودخل الجنة وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال أو عنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقد افترى إذما عظيم فقد ظل ظلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفي الحديث من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عمسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل ولو كان عنده بعض النقص أو التقصير في بعض الواجبات التي يدون الشرك فإنه مرجوع له المغفرة مرجوع له الرحمة أما الذي أخلى بحق الله وأشرك بالله الشركة الأكبر كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينبع لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا لا مطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق أنه من أهل النار ولا يدخل الجنة أبدا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في ثم الخياط إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجن حرم يعني منعه منع باسها حرم الله عليه الجن جن عليه حرام ومأواه النار ليس له مأوى إلا النار لأن النار دار المسركين دار الكافرين أعدت للكافرين لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه وبدأه بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على عباده لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده مما يدل على أنه ما لم يتحقق هذا الأصل ويقوم هذا الأصل ويوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أتعب الإنسان نفسه فيه فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فكما أن الجنة حرام على المشرك فإن النار حرام على الموحد فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فالنار حرام على الموحد والجنة حرام على المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إذا كان ذلك أيها الإخوة وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع فلماذا لا نهتم بالتوحيد لماذا لا نتعلم العقيدة عقيدة التوحيد لماذا ندرسها وندرسها لأولادنا لماذا لا ندعو إليها وننشرها بين الناس هذا التفريق بهذا الأصل ونسيان هذا الأصل والتساهل به تساهل بأصل الإسلام ولهذا كان العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله كانوا يهتمون بتدريس العقيدة يدرسونها أولا ثم يدرسونها لأولادهم ثم يدعون الناس إليها ويبينونها للناس فأنت إذا جئت إلى مجتمع أو إلى جماعة من الناس وعندهم شيء من الشركيات عندهم شيء من عبادة القبور والأضلحة عندهم شيء من أنواع الكفر من السحر من الشعولة من الكهانة من الأمور التي تناهي في العقيدة فيجب عليك أن تبدأ بدعوتهم إلى التوحيد وأن تنكر عليهم هذا الشرك وهذه الكفرات. أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى النوافل إلى الطاعات وهم مقيمون على الشرك فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منها حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تتجه إلى إصلاح بقية الأمور ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لا كنه يفسد ذلك بالشرك يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاذلي يا, يا ينادي الأموات يطلب منهم المدد يطلب منهم الحاجات هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله لأنه كالذي يتوضى ويحدث يقول لا إله إلا الله توضى لكن أحدث هل تبقى يبقى وضوءه بعد الحدث لا فلا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما هي كلمة لها معنى ولها مدلول فإذا قال لا إله إلا الله فلابد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها لأن يترك عبادة غير الله عز وجل يترك الشركيات يترك الاعتقادات الباطلة يترك نواقض الإسلام حتى تنفعه لا إله إلا الله وإلا فإنها تكون لفظاً لا معنى له المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها أن يتركوا عبادة الأسنام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلياتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذه الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق لما قال له قولوا لا إله إلا الله لو كان المقصود أنهم يتلصدون بها فقط سهل ذلك عليهم لكن علموا أن المقصود أنهم يتحكون عبادة الأصنام وأن يقتصروا على عبادة الله وهم لا يريدون ذلك يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام مثل قوم نوح لما قال لهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهنا ورحمة أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون ماذا قالوا وقالوا لا تذرون آلهةكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه معبوداته يقولون لا تطيعوا نوحا بأن تفردوا الله بالعبادة وتتركوا عبادة ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر هذه معبوداته فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ود وسواع ويعوث ويعوق ونس لكن المغفلين في هذا الزمان لا يفقهون هذا المعنى فهم يجمعون بين المتناقضات يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا المدد يا الحسين المدد يا رسول الله المدد يا عبد القادر المدد يا هلان يا هلان ويذبحون عند القبور ويطوفون بالأغرحة يطوفون بها كما يطاف بالكعبة رجاء الضركة نفع الضركة يقيمون عندها أياما كما يقيم الفجاج في مينة وعرافات ومزدلها يقيمون عند القبور أياما يتعبدون لها ويذبحون لها كما يذبح المسلمون الهدي في ميناء أيام الحج هل هؤلاء المسلمون بالله عليكم؟ وهم يقولون لا إله إلا الله ويكررونها لكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها وجمعوا بين المتناقلات والعيان بالله فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا تريك له فهذا أمر عظيم ذكر الله عن المسركين قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون يعنينا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله استنكروا وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لأن لا إله إلا الله معناها إذ قال عبادة ما سوى الله فهم فهموا معناها لكنهم لم يقبلوا العمل بمقتواها أما والله هؤلاء الموجودين الآن وقبل الآن من عباد القبور ومن الصوفية الغلاة وغيره والله إنهم لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا إله إلا الله ولذلك يقولون هذه الكلمة ثم ينقضونها بأفعالهم فهم يجمعون بين النطق بلا إله إلا الله وبين عبادة القبور والأضرحة لا يتركونها فهؤلاء لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ما فهموا معناها ولا عملوا بمقتلاها إنه مما يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بها لنا أن ندرس معنى لا إله إلا الله ونعلم أنها ليست مجرد ألفاظ وحروف أو أن الإنسان يتسلم بها من أجل الأجر والتواب الذي هتب عليها من غير فقه معناها ومن غير عمل بمقتضاها لا يحصل أجر الذكر بلا إله إلا الله إلا إذا حقق معناها وإلا فلو رددها عدد الأنفاس صباحا ومساء في الأوراد وهو لم يقلع عن عبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين فإنها مجرد ألفاظ يقولها لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها له أجر ولا ثواف وإنما يتعب نفسه بغير فائدة لأنه لم يعمل بمقتضاء هذه الكلمة ولم يفقه معناها لم يتعلم عقيدة التوحيد فالإخلال بالتوحيد ينشى عن أحد أمره إما عن الجهل بمعناه الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك والكفر وإما من أجل العناد من أجل العناد والاستمرار على عوائد الناس وما كانوا عليه من دين الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وجد الناس ووجد البلدان يعبدون هذه الأصنام وهذه الأغرحة ويقول أنا مثل آبائي وأجداد أنا على دين آبائي فذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال يترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون فهو إما معاند يعرف الحق لكنه لا يعمل به جريا على العادات والتقاليد الباطلة وإما أنه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العقيدة وكلا الأمرين الجهل والعناد كلاهما مصدر الشقاء لبني آدم إذن علينا أيها الإخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى هناك معبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى وجميع المعبودات غير الله فإنها معبودة بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله وإبطاله واعتقاد بطلانه ثم إذبات العبادة لله عز وجل هذا ورحمت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إلهsold Finally إله. أن الله هذا معنى إلا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله عبدوا الله هذا معنى الإثبات هذا معنى لا اله الا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا اله إلا. يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا اله ويؤمن بالله هذا معنى الا الله تفسير الكلمه في القران العظيم وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لم يقتصر على قول لا اله الا الله بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله فإن كان يقول لا اله الا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله فهو لم يكفر بالطاغوت لم يكفر فلا تنفعه لا اله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه الإخلاص فمعنى لا إله إلا الله الإخلاص في العبادة والإخلاص معناه فرق عبادة ما سوى الله وإفراد الله جل وعلا للعبادة وكما سمعتم في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه لم يقتصر على لا إله إلا الله بل قال يبتغي, يبتغي بذلك وجه الله فإن كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يبتغي بذلك وجه الله وإنما يقول لا إله إلا الله مجاملة أو نفاق كما يقولها المنافقون فإنها لا تنفعه لأنه لا يبتغي بالتلفظ بها وجه الله عز وجل وإنما يقصد بها غرضا من أغراض الدنيا إذن فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم ولا يمكن أن نفهمه ولا يمكن أن نؤديه على الوجه الصحيح حتى نتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك حتى نتعلم معنى لا إله إلا الله ونفقه مدلولها ومقتضاها ونستحضر هذا عند النصف بها الإنسان عندما ينضق بلا إله إلا الله يجب عليه أن يستحضر معناه وأن يعتقد مجلولها وأن يسير على نهجها في أمور عبادته دائما وأبدا هذا معنى لا إله إلا الله وحقيقتها ومجلولها ولا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا درست كتب العقيدة كتب التوحيد التي أُلِّفت في هذا الشام وتفهمت معانيها وحققت مدلولها فينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيره وعلى عقيده فإن لم تفهم معناها ولم تدري مدلولها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهر وعلى ظلال وما يبطئون أكثر مما يصيبون كثر في الناس اليوم تساهل في, في تعلم التوحيد تعلم العقيد وربما بعضهم يقول هذا أمر تانوي الناس مسلمون تعلمون المسلمين التوحيد الناس مسلمون يقول يا سبحان الله لا يكون المسلمين حتى يعرف التوحيد من قلت إنهم مسلمون وهم لا يعرفون التوحيد لا يكون الناس مسلمين حتى يعرفوا التوحيد ويعملوا به ما يكفي أن يقال الناس مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الإسلام ومعنى التوحيد ويقوم بذلك قياما صحيحا نحن نخشى أن نقع في الخطأ والخلل والظلال ونحن لا نسعر يجب علينا أن نتعلم ونتفقى في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الأساس السليم والاعتقاد المستقيم إنه أمر له أهميته وله خطره وله مكانته في الدين أما أننا نتعلم أموراً جانبية من أمور الدين أو من أمور الأخلاق والعبادات دون أن نهتم بأمر العقيدة فإننا نشتغل بالأطراف ونترك الأصل ونترك الرأس المصحح لهذه الأعمال ولذلك ما زال المسلمون يقررون العقيدة في مدارسهم ويجرسونها لأولادهم وفي مساجدهم إلا أننا نخشى إلا أننا نخشى أن يصيب هذه البلاد ما أصاب غيرها من التساهل في أمر التوحيد وأمر العقيدة والجاهل بحق الله سبحانه وتعالى فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الأخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال كما تسمعون أو كما رأى بعضكم في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأضرحة والقبور لا بد أن هذا بلغكم أو رأيتموه بأبصاركم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك السبب في هذا ما هو السبب في هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدرسوه ولم يهتموا به فوقعوا فيما وقعوا فيه أما هذه البلاد ولله الحمد لأنها كانت تهتم بالتوحيد وبتدريس التوحيد فإنها سلمت لما وقعت فيه البلاد الأخرى ولكننا نخشى في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا غفلنا وإذا سرط فينا هذه الدعاية وهي أن التوحيد أمر جانبي وهناك ما هو أهم منه كما يقولون الناس مسلمون ولا يحتاجون إلى تعلم العقيدة هذا شيء بديهي يقولون العقيدة هم بديهي عند المسلمين بديهية هذا كلام والعياد بالله يجر إلى شر ليست العقيدة بديهية وليست العقيدة بالأمر الذي يعرف بالانتساب بد من الدراسة ولاابد من التعلم ولاابد من المعرفة والتحقق ولاابد من التفقه في العقيدة حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها عليها بين سائر البلاد الأخرى من أن التوحيد هو المنهج وهو الأساس فيها وأنها خالية ولله الحمد من الأضرحة ومن القبور التي تعبد من دون الله بسبب العناية بالترحيب ومقاومة هذه الشركيات فإذا تكاسلنا وغفلنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروض وأن يقال المسلمون بحاجة إلى الاستحاد وإلى التجمع ويقولون لا تذكروا العقيدة لأنكم تنفرون الناس تنفرون المسلمين إذا ذكرتم العقيدة كل على عقيدة وقلم له دينه هذا السلام والعياذ بالله باطل هذا معناه أن العقيدة لا قيمة لها وأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط أو يكفي أنه ما تلفظ بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه يقول لا إله إلا الله يعمل ما شاء من المخالفات ويقال إنه مسلم يا سبحان الله ما هذا التناقض الإسلام ليس مجرد دعوة ولا إله إلا الله ليست مجرد له ويقال باللسان حتى يحقق معناها ومدلولها وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على فتح في معناها يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها يعرف ما يرادها وما يخالفها حتى يكون من أهل لا إله إلا الله على الحقيقة فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده هو الحق الأول الذي ليس قبله حق انشاء حق الله مقدم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال ووالدين احسان قال تعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا ثم قال واتي للقربى حقه والمسكين وابن السبيل ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن إلى آخر الحقوق التي ذكرها الله في سورة الإسراء بدأها بحقه سبحانه وتعالى وختمها بحقه بدأها بقوله وقضى ربك أن لا تعبد إلا يه وختمها بقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا التوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر وهو الأساس وهو القاعدة للدين أصل الدين هو التوحيد حق الله سبحانه وتعالى إذا أديت حق الله على الوجه الصحيح فإنك تؤدي بقية الحقوق أما إذا لم تؤدي حق الله فلا فائدة من أداء بقية الحقوق ولا تؤجر عليها ولا تستفيد منها هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه وصلى الله وسلم على نبيه المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجزاء <تصفيق> الله حضيرتنا لبخير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسئل المولى جل وعلا أنجعينا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة وهذه فرصة عظيمة ومعنا واردنا الشيخ صالح بأن نسأله بعض الأسئلة التي يحتاجها الكثير وخاصة أن بعض الناس يحتاجوا إلى مرجع موثوق به وإلى مرجع كمراجع العلماء وفقهم الله تعالى ف يا فضيلة الشيخ سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هناك امرأة توفي ابنها ودفنها وهي لم تحضره لأنها في منطقة أخرى فأوصد شخصاً أن يقف على قبر ابنها ويبلغه سلامها ويقول إن أهلك قد سامحوك وحالهم كذا وكذا فهل هذا جائب أم لا أفيدونا مأجورين أفقكم الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر عزاء هذه الوالدة وأن يخلف عليها بخير مما فاتها ولا داعي إلى توصي واحد يطف على القبر ويبلغ الميت لأن أهله قد عفوا أو سمحوا عنه لا داعي إلى يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له بدون أنهم يرسلون أحدا إلى القبر تعفو عنه تسامحه تدعونه في مكانها ولله الحمد وهذا ينفعه ويصل إليه بإذن الله إذا تقبل الله ذلك ولا داعي أن ترسلها أحد أو توصي أحد يقف على قبره ويبلغ هذا البلاء نعم فضيلة الوالد يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور سمعنا عن اسمح لزيارة النساء بزيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم فما رأيكم في ذلك؟ لا أصلى لهذا الذي سمعتم ما سمح ما سمح بزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يسمح إن شاء الله لأنه هذا منكر على يجوز نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور لعن زوارات القبور وهذا يعهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره لا يجوز للنساء أن تزور القبور ولا يمكن أن يسمح لهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح لهن بما فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فضيط الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يقول يا فضيط الشيخ أشهد الله أني أحبك الله ما يقول هناك بعض الجيران يستهزئ بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجة ويستهزئون بلحاهم فقد نصحناهم فلم يستجيبوا لهذه النصيحة بل استمروا على هذا الاستهزاء فما الحكم في ذلك وفقكم الله تعالى الاستهزاء بالمسلمين سواء كانوا من الشباب أو غيرهم الاستهزاء بالمسلمين محرم وكبيرة من كبائل الذنوب قال تعالى لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم نهى عن السخرية للمسلمين رجالا ونساء فمن يسخر بأحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن المسلم له حق وله مكان عند الله والمسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يحقره أو أن يؤذيه أو أن يسفر منه قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى آلهم وقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا يعني يوم القيامة يجاز الله هؤلاء الساخرين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل لا يجوز ولا لاستهزابهم لأن لهم قدرا عند الله ومكانة عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان الشباب عندهم تدين فهذه نعمة من الله ومنها من الله سبحانه وتعالى يجب أن نشجعهم وأن ندعو لهم بالتبات ولا يجوز أن من تدين الشباب أو من فديون كبار السن أو غير ذلك فإن هذا فيه خطر إنما الذي يسهرون من المؤمنين هم المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسهرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فلا يجوز السخية واللمز ويل لكل همزة لمزة لا يجوز هذا أبدا لا في حق الشباب ولا في حق غيرهم والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم باقي الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله فضيل الشيخ يقول السائل هل كل موحد يدخل الجنة أم لا أفيدون أفقكم الله كل من لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة لكن إن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئ إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بدون عذاب وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك فمآله إلى الجنة بسبب التوحيد حتى وإن عذب في النار فإنه يخرج منها ويدخل الجنة ومآله إلى الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم قضر الشيخ يقول السائل أحس عندما أصلي أنه تقصر عندي الوساوس وأحاول أن أخفف منها ولكن لم أستطع وكيف الخروج من هذه الوساوس وهل الصلاة صحيحة أم لا صلاتك صحيحة إن شاء الله والوساوس تركها علاجها تركها وعدم الاهتمام بها مع الاستعاذة بالله من الشيطان في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة فإنك إذا استعذت بالله من الشيطان فإنه يفتعد عنك بإذن الله والمهم أنك لا تتأثر بهذه الورساوس بل يتركها ولا تهتم بها وستجول بإذن الله فضل الشيخ ما رأيك في من دائما يطلب في ذكر أهمية التوحيق وهو يحمل حقدا في قلبه على إخوانه المسلمين خاصة العلماء ويرى هجر إخوانه ولا يرد عليهم السلام مدعيا بذلك أنه على السلفية السمحاء أفيدون وفقكم الله ثاني ليس معناها أن الإنسان يتكبر على الناس ولا يرد السلام ولا ي... ليس هذا مذهب السلف مذهب السلف التواضع واحترام المسلمين وبدل السلام هذا مذهب السلف أما الهجر الهجر يعني ترك تكليم المخطي فهذا له حدود. إذا كان إنسان عنده مخالفات عنده مخالفات وهو واقع في كبائر من كبائر الذنوب ونصحته ولم يمتدل أو يتكاسل عن صلاة الجماعة وما اسمى ذلك نصحته ولم يمتدل فإن كان في هجره مصلحة أنه يرتدع إذا هجرته يرتدع فإنك تهجر حتى يتوب وإذا كان هجرك إياه لا يؤثر عليه فلا داعي للهجر لا تأجره ولكن واصل النصيحة معه فالهجر إنما يستعمل إذا كان له فائدة يؤثر على الشخص فيترك المخالفات والمعاصي يخجل إذا هجرته يخجل ويترك المعاصي التي هي هجرته من أجلها فالهجر مطلوب في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم هجر دعى للناس حتى تابوا الى الله عز وجل فتاب الله عليهم فاذا كان الهجر فيه فائده فهجر بعد النصيحه بعد النصيحه وبعد بدل تكون الهجر مرحله اخيره وإن كان الهجر لا يؤثر شيئا بل ربما يزيد الشر شرا وربما هذا الذي هجرته ان يزداد من المعاصي فلا تهجره ولكن عليك بمناصحته والاستمرار معه في النصيحة لعل الله يتوب عليه نعم. يقول السائل إني أعمل مع رجل في العمل المسيحي اسمه عبد الله هل علي شيء عندما أقول له يا عبد الله؟ مع العلم لأنه عربي وماذا أفعل اتجاهه وإني نصحته للإسلام وقال أتريد أن تدخل الجنة على حسابي وما زال يكررها أفدون وفقكم الله على كل حال بوض الكافر, الكافر واجب لا يجوز محبته لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاذ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والمصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أولياء يعني تحبونهم وتودونهم في القلوب أما الاشتغال معه في العمل وأنت تبغضه أنت تبغضه وإنما تجمعك وإياه دائرة من الدوائر أو عمل من الأعمال فالأمر بهذا سهل أن تشتغل بعملك ولا تحبه ما أنه يجب على الشركات ويجب على أصحاب الأعمال يجب عليهم أن لا يستقدموا الكفار أن يبعدوهم عن بلاد المسلمين وأن يستقدموا عمالاً مسلمين فإن قدموا الكفار وأتوا بهم فإنهم ياتمون لذلك إثما عظيما ويسببون شرا على المسلمين يتحملون وزره والعياد بالله نعم يقول الإنسان الذي لا يقرأ القرآن بالنصحف إنما يقرأ في صلاةه هل يعتبر هاجر للقرآن أم لا هاجر القرآن مراد به ترك العمل به ترك العمل بالقرآن هذا هاجر له ومن الهجر أيضا ان الإنسان يترك تلاوة القرآن يترك تلاوة القرآن ولا يقرأه إلا في صلاته هذا من الهجر نوع, نوع من الهجر لكن أعظم منه ترك العمل به حتى ولو قرأه هذا أعظم الهجر وينبغي المسلم يقرأ من القرآن يوميا يجعل له حزبا من القرآن يقرأه يوميا إما من المصحف وإما عن ظهر قلب بحيث يختم القرآن في كل شهر على الأقل وإن ختمه في كل عشرة أيام فهو أحسن أو ختمه في كل سبعة أيام فهو أحسن أو في كل ثلاثة أيام فهو أحسن لكن على الأقل ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن يعني يقرأ في كل يوم جزو في صلاته وفي جلوسه هذا أقل ما ينبغي له مع القرآن أما إذا تركه ولم يقرأه فهذا نوع من الهجر ويسبب قساوة القلب البعد عن القرآن يسبب القساوة في القلوب وتكرار تلاوة القرآن يسبب لين القلوب وخشية الله سبحانه وتعالى فينبغي المسلم أن يكون حديث العهد بالقرآن دائما وأبدا في صلاته وفي غير صلاته فضيلة واجي قل السائل هل تقال البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم فقط في الركعة الأولى قبل السور نعم تقرأ البسملة قبل السورة سورة الفاتحة أو السور التي غير الفاتحة في بداية كل سورة تقرأ البسملة ما عدا براءة سورة براءة ليس في أولها بسم الله الرحمن الرحيم أما بقية السؤال فإن الإنسان يقرأ البسملة قبلها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة هذا مستحب فضيلة الشيخ قد كثر هذا السؤال يقول السؤال كنت مساجرا إلى مدينة من المدن لقضاء بعض الحاجات فلما وصلت تلك المدينة جمعت وقصرت في الصلاة وإقامتي بها أكثر من ثلاثة أيام ولكني في هذه المدة أجمع وأقصر الصلاة فقال لبعض الإخوة أنه لا يجوز للجمع والقصر بالصلاة إذا كانت الإقامة أكثر من ثلاثة أيام ولا أجري عن صحة هذا القول في دون رفقتهم الله فالإقامة التي تمنع القصر أكثر من أربع أيام أما إذا كانت الإقامة أربع أيام فأقل فإنها لا تمنع القصر يجوز للقصر لأنك ما زلت مسافراً قامت أربعة أيام فأقل لا تمنع القصر إذا نويت إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليك الإتمام ولا يجود لك القصر عند جمهور أهل العلم لأنك تأخذ أحكام المقيمين أما الجمع إلى الصلاتين فهذا إنما يباح لمن جد به السير في أثناء الطريق أما الإنسان النازل في شقة أو في فندق أو في بيت وهو يجوز له القصر فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في ميناء أيام التشريق وكان يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع في إنما الجمع في السبر في أثناء الطريق وأثناء السير هذا هو الأصل والهدي النبو نعم. يقول السائل هل مرتكب الشرك الأصغر يدخل في حرم الله عليه الجنة لا لا يدخل الشرك الأصغر لا يخرج من المله الملة ي... وليس من نواقض الإسلام لكنه ينقص التوحيد ينقص التوحيد ولا ينافيد الذي عنده شرك أصغر هذا يعتبر موحدا لكنه ناقص التوحيد ولا يخلد في النار. يعذب بقدر ما عنده من الشرك الأصغر ولا يخلد في النار نعم يقول السائل هل النية وادبة في جميع الأعمال لا شك من النية في جميع الأعمال العبادة يعني العبادات أعمال العبادات أوليه صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالنية شرط لصحة جميع العبادات أما العادات لا تحتاج إلى نية العادات ترك المنهيات هذا لا يحتاج إلى نية نعم يقول السائل ما حكم أرض الحنة للمرأة في كفها ولكن هذه الحنة توضع في وسط الكف أطراف الأصابع وتترك اليد باقيتنا كذا أبي برس. المراسل تعمل الحناء على حسب عادة البلد وحسب عادة عادة النساء نعم أقول السهل أرجو منكم توضيح كيفية الغسل الصحيح تعميم البدن الغسل الصحيح أن يعمم البدن بالماء بحيث لا يبقى منه شيء لا يصيبه الماء يفيض الماء على رأسه أولا يتوضى الأفضل والأحسن أنه يبدأ بالوضوء يتوضى وضوء كامل ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على بقية جسمه ثلاث مرات هذا مستحب والواجب مرة واحدة الذي لا بد منه أن يفيض الماء على جسمه مرة واحدة وإذا زاد مرتين أو ثلاث فهذا أفضل نعم يقول السائل لي قريب وهو وكيد لأخيه وأمه الذين انتقلوا إلى رحمة الله أو توفاهم الله ولهم سريكة من مال وسوف يقرضني من هذا المال ثم أقوم بإرجاعه له هل يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف أفتونا معجورين إذا كان ليس الميت وارث غيره فهو يتصرف لا بس لأن المال انتقل إليه هو أما إذا كان له شرك من الورثة فلا يجوز له أن يتصرف إلا في حقه فقط في حقه من المراثة أما حق بقية الورغة فلا يتصرف فيه ولا يقرض منه شيئا نعم. يقول السائل لي عم قليل الصلاة ولا يشهد الجماعة إلا ناجرا وأنا أعرف أنه مقصرا في الصلاة وقد نصحت ولات للأسف ما زال مقصرا في أداء الصلاة هل هجره أفضل أم ماذا أعمل بالرغم مع أنني بالرغم مع أنني حاولت مرارا ولكن للأسف, للأسف لم أجد إجابة إذا كان القصد أنه يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي أبدا يعني ولو بعض الصلوات يتركها متعمدا فهذا كافر يجب هجره خارج من دين الإسلام الذي يترك الصلاة متعمدا هذا يعتبر كافرا خارجا من دين الإسلام يجب هجره والإفتعاد عنه أما إذا كان قصد السائل أنه لا يصلي مع الجماعة ما يحضر صلاة الجماعة فهو تارك اللي واجب وليس كافرا تارك اللي واجب يأثم في وعليك بمناصحته وإذا أصر على فعله ورأيت أن الهجر يؤثر عليه ويسبب أنه يتوب فهجره وإذا كان الهجر لا يؤثر فيه بل ربما يزيده شرا فلا تهجره ولكن واصل النصيحة معه لعل الله أن يهديه كما ذكرنا في الجواب في جواب سفق ففرق بين هجر الكافر وهجر المؤمن العاصي فرق بينهما نعم نقول السائل أرجو أن تخبرونا ما حكم استفتاح الصلاة أي دعاء الاستفتاح وما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاح في الصلاة سنة سنة لو سركت لا شيء عليك لو قرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة لا شيء عليه لكنه يكون تاركا لسنة استحب أنه بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح هذا حكم الاستفتاح للصلاة أنه سنة وليس بواجب لا. يقول السائل هل يستفى الساحر قبل قتله وما حد الساحر إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بشهود شهود عليه يجب قتله ولا يستتاب لا يستتاب لأنه لا يؤمن أن تكون ثوبته خداع ومكر فهو يجرى عليه الحد يجرى عليه الحد إذا ثبت ويقتل ولا يستتاب هذا الذي عليه مرأة للعلم هو الصحيح نعم. فضيلة الوالدة قل السائل مع صحة الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تعلم نساءكم الغراءة والكتابة وعلمهن سورة النور هذا يؤثر لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث لم يثبت أنه حديث الذي يظهر لأنه من كلام بعض, ال... بعض السلف ويقصدون من هذا أن التوسع في تعليم المرأة يسبب شيء من, من النقص في, في قيامها في خدمة زوجها وبيتها وأولادها لأنها تشتغل بوظيفتها أو بقراستها وتترك أولادها أو زوجها أو بيتها كما هو معلوم وحاصل فمعنى الأثر ترك التوسع في تعليم النساء والاقتصار على تعليمهن الشيء الضروري كالقرآن تعليم القرآن تعليم الأحاديث لها تعليمها الكتابة والقراءة يعني يكون قدر من التعليم يكفيها أما التوسع في التخصصات فهذا مما يضيع حقوق الزوجية ويسبب المشاكل بين الزوجين كما هو حاصل نعم. يقول السائل رجل رزقه الله من ولود ذكر ويريد يجعل عقيقته بعيرا فهل هذا جائز وكيف ولو كان الأبناء اثنان نعم يجوز إن هي يذبح البعير عقيقة لكنه إذا ذبح البعير أو البطرة لا يجزي إلا عن واحد لهم مثل الضحية تجزي عن سبعة العقيقة تجزي عن واحد ولو كانت بعيرا أو بقراء نعم لا تقبل الاشتراك نعم يقول ما حكم من ترك قراءة الفاتحة وهو مأموم بحجة متابعة الإمام تكمل للسؤال العقيقة إذا ذبح عنواء أحد أولاده بعيرا فلا يلزمه أن يذبح عن الثاني مثله بل يجوز أن يذبح عن واحد بعير ويذبح عن الثاني شاتين أو شات واحدة عيز منه يسوي بينهم في العقيقة أما بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم فالذي عليه جمهوره للعلم أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة وإنما تففي قراءة الإمام هذا في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية يستمع المأموم لقراءة الإمام وإذا حصل للفرصة أنه يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فهذا احسن وأحمر وإذا لم تحصل له فرصة فلا حرج عليه والحمد لله أما في الصلاة السرية فإنه لا يترك الفاتحة المأموم لا يترك الفاتحة في الصلاة السرية لأنه بإمكانه أن يقرأها ولا يحصل تشويش بينه وبين الإمام <تصفيق> فضل, فضل الشيخ قلسا هل حق للمسلم أن يهدر أخاه من فوق الأيال أم لا يحق له ذالث الهجر من أجل الدنيا الهجر من أجل الدنيا لا يزوز أكثر من ثلاثة أيام بل ترك الهجر نهائية نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخا فوق ثلاث فالهجر من أجل أمور الدنيا والأغراض النفسية ينبغي تركه والسماح في ما بين المسلمين فإن كان لابد يهجر فإلى ثلاثة أيام ولا يجود الزيادة على ذلك رضي الشيخ يقول السائل بعد أن تكلمتم عن التوحيد فما رأيكم بالخروج مع جماعة التبليغ داخل هذه البلاد أو خارجها سواء كان إلى قطر أو الباكستان أو الهند وما توجيه كل من يخرج معهم هذه البلاد ولله الحمد غنية عن الجماعات لا جماعة التبليغ ولا غيرها لأنها قد عرفت طريقها في الدعوة إلى الله ونشأت على الدعوة إلى الله واستفاد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فلسنا بحاجة إلى أننا نشارف جماعة التبليغ أو غير جماعة التبليغ من بقية الجماعات عندنا ولله حمد ما هو أحسن وما هو أوفى وهو دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسار عليها علماء هذه البلاد من بعده إلى الآن ولله الحمد فمن كان عنده علم وعنده استطاعة فليدعو إلى الله بدون أن يرتبط مع جماعة يدعو إلى الله بنفسه ولا داعي إلى الارثباطات والجماعات والخروج وما نشبه ذلك هذه لا تصلح هذه البلاد هذه البلاد ولله الحمد يجب أنه يتبصر الناس وتدعو الناس ما هي تقلد الناس تقلد الجماعات التي في خارج البلاد أنه عندنا المصدر ولله الحمد عندنا الأصل ينبغي أننا نصدر الخير للناس ولا نستورد مناهج وعادات من جماعات خارج بلادنا ما ندري من شاءها ولا ندري أساسها ولا ندري ماذا قامت عليه معنا مجهوله نعم اخوانا يطانا في آخر هذه المحاضره إلا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن مكننا من حضورها واستماعها ونسال الله ان بها مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته